ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجج يذكر فيها صلى الله ولا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية ليميز الله الخبيث من الطيب ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ليحق الحق بكلماته ويقطع دافع الكافرين لحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. واشهد أن قدوتنا وأسواتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إن الله يملي إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والذي علمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو ظلوما والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات فمات على شعبة من النفاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فللحزال الحديث موصولا بصفحات من التاريخ نعرض فيه لإسقاط الخلافة العباسية أو الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني و و ذلك على يادي من يسمون بالاتحاد والترقي أو الكماليين. والسبب في ذلك أن اليهود بمعونة أبناء أوروبا أدركوا أنه لا سبيل لهم لتحقيق المشروع اليهودي الاستيطاني العنصري. على أرض فلسطين بعد اغتصاب وتشريد أهلها لن يتحقق إلا إذا أسقطت الخلافة العثمانية والمشروع اليهودي الاستيطاني العنصري الذي تحقق له نسبة من النجاح الموقوتة يعني استمر يعني السعي لتحقيقه حوالي ثلاثة قرون منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي وكان هنالك تواصل ما بين اليهود وبين الدول الأوروبية المسيحية وخاصة أن الدولة العثمانية وقفت موقفا حازما في مواجهة الحروب الصليبية الأسبانية والبرتغالية وقفت موقفا حازما في وجه اليهود الذين حاولوا التسلل إلى فلسطين، واليهود كلهم دور في سرقة الخرائط أيام دولة النمليك من المكتبات المصرية وتسليمها للأسبان والبرتغال الذين خرجوا لتطويق العالم الإسلامي تحت شعار ما يسمى بالكشوف الجغرافي. يعني إذا أنا أقول نجاح المشروع اليهودي. الاستيطان العنصري على أرض فلسطين المدعوم من الدول الأوروبية هذا النجاح الموقوت تحقق عبر جهود ضخمة أو السهلة اشتركت فيها اليهود أو نقدر نقول امتطى فيها اليهود ظهور الأنظمة السياسية والعسكرية في العالم الغربي لتحقيق مفتغاهم ونقدر نقول ان المشروع اليهودي هو امتداد للحروب الصليبية. لا ينفق عنها والدليل على ذلك يعني مسألتان نعرض إحداهما يعني احنا شوفنا الدور الذي قام به السلطان السليم الأول في مطاردة المراكب البرتغالية في البحر الأحمر ومنزلة البرتغال وحماية المواطن المقدسة في مكة والمدينة وحماية بيت المقدس وتواصلت هذه الجهود جهود الدولة العثمانية على عهد السلطان سليم الأول وسليم وسليمان وعلى عهد مراد الثالث عالطيرة عهد الدولة العثمانية كان الحكام العثمانيون يقظين وعين للأخطار المحدقه بهم وكان عندهم يعني أخذوا بكل الأسباب كانوا يملكون أقوى قوة ضاربة في البر والبحر وفي نفس الوقت كان هناك إعداد يعني لانسان العقيدة العنصر الضروري لمواجهة هذه الأخطار فالدولة العثمانية يعني كانت واعية لمخاطر العصر وعندها دين وعندها الوطن غالي والعرض غالي والمقدسات غاليه وفلسطين في القلب منها لها أهمية خاصة لأنها الأرض المقدسة أرض الرباط التي بارك الله فيها أرض المسجد الأقصى التي إليه شد الرحال. مع المسجد الحرام ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالأفضل الأسمنية ظلت ستة قرون تنافح عن العالم العربي والإسلامي لكن اليهود بالتعاون مع الدول الأوروبية استطاعوا أنهم يتسللوا إلى الكيان السياسي والكيان الاجتماعي والكيان الاقتصادي للدول الأوروبية ويمسكون بزمامها أيضا إلى الكيان السياسي للدولة العثمانية في عصورها المتأخرة. الملاحظ الآن كما قلت في مسألتين تكشف عن التعاون الوثيق بين الدولة الدول الأوروبية وبين اليهود لإقامة ما يسمى بالكيان اليهودي على أرض فلسطين. الصفحة الأولى التي ذكرنا جانبا منها. حينما تقدمت دور هيرتزل بمقترح لحكومة الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1902 بريطانيا احتلت مصر سنة 1882 واحتلت فرنسا تونس والجزائر والمغرب من 1830 و. تم احتلال شبه القاره الهنديه العراق يعني زي ما بنقول ضربت الاجنحه وبقي القلب اللي هو مصر والعالم العربي وايضا فلسطين فهنا تقدم تيودور هيرتزل بمقترح الى حكومه الاحتلال البريطاني لمصر يطلب منها دراسه امكانيات دوله يهوديه على ارض شبه جزيره سيناء كلام ده موجود كما قلنا في لقائنا الأخير في كتاب الدكتور محمد عبد العزيز الشنو رحمه الله اللي هو الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترة عليها يحكي لنا يعني دور الدولة العثمانية في الحفاظ على فلسطين وظل فعلا فلسطين في أمن وأمان تيلة حكم الدولة العثمانية لغاية ما وطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني وبدأت تنهار الكيان السياسي والعسكري العثمانية وبعد هذا كان الأمر سهلا على اليهود لقامة الكيان اليهودي السرطاني على الأرض فلسطين بعد ذلك فتقدم هيرتزيل إلى الحكومة البريطانية يطلب منها دراسة إمكانيات الدولة اليهودية كان ده في عهد وزارة جوزيف شامبرلين اللي هو رئيس وزراء بريطانيا الحوار كان بين هيرتزيل وبين واحد اسمه لورد لانزيدون ووزير المستعمرات ووافق الوزيران على الاقتراح المقدم من هيرتزل من حيث المبدأ لفي مكاسب مادية هتعود على بريطانيا كان من بين هذه المكاسب حماية الضفة الشرقية لقناة السويس حيث تقبع قوات الاحتلال البريطاني. الحاجة التانية او المكسب الثاني للحكومة البريطانية هو عزل مصر عن الولايات العربيه في غرب اسيا يعني عزل افريقيا عن اسيا يعني تمزيق العالم العربي في افريقيا واسيا تمزيق الامه لان الشيء الذي كان يخشاه الاحتلال وحده الامه كانوا عارفين وحدة الأمة سبب قوتها احد الاسباب الرئيسيه وحدة الأمة وحده الراعي والرعيه وحده جماهير الامه بجميع طوائفها سواء كانوا مسلمون مسلمين أو نصارى هذا يزعجهم ولذلك هم حولينا عارفين أن مصر كما قالوا أن مصر دي قلب العالم العربي والإسلامي وأن عندها إمكانات اقتصادية ضخمة وإمكانات بشرية وأن هي تدعم دواما يعني المقاومة ضد المشروع الصليبي وتملك إمكانات المقاومة ضد المشروع اليهودي ولذلك لابد من عزل مصر فوجد الإنجليز ان المقترح الذي قدمه هيرتزل لإقامة دولة يهودية في سيناء لا يحقق هذا الهدف عزل مصر عن الولايات العربية في غرب اسيا والهدف الثالث أيضا الذي كانت تبغي بريطانيا إضعاف الدولة العثمانية لأن الدولة العثمانية كانت أقوى دولة في العالم أدلت المجرمين الذين حرصوا على اغتصاب الأوطان وسلب الثروات قادة الحروب الصليبية أذنتهم الدولة العثمانية على مدار 600 سنة ما كانش حد يقدر من أبناء أوروبا يرفع عينه في في أحد رعاية الدولة العثمانية أو يرفع عينه مثلا يريد أن يحتل مثلا فلسطين أو يحتل تونس أو الجزائر أو يحتل مصر ما كانش ينكن دايما الأمة في حالة يقظة كاملة يبقى الإنجليز وجدوا فرصة أيضا لإضعاف الدولة العثمانية وكمان ده يعتبر يعني يعني الإقامة الدولة اللي هو يسموها الدولة اليهودية عسنا تجري في ركب العالم الغربي بعد مفاوضات مزنية بين هيرتزيل وبين يعني مندوب قوات الاحتلال البريطاني في مصر تقرر تشكيل لجنة من ثمان أعضاء ثمانية أعضاء تقول دائرة المعارف اليهودية أنهم يمثلون الحكومة المصرية. لكن المؤرخين بيقولوا ليس من بين أعضائها مصري واحد لجنة من ثمان أعضاء تمثل الحكومة المصرية ليس من بين أعضائها مصري واحد بل كانوا من حيث جميعا أجانب يصعب تحديد الأسماء اليهودية والأسماء إنجليزية من غير اليهود اللجنه دي كان منوط بها اسند اليها يعني دراسه مشروع اقامه الدوله اليهوديه على ارض سيناء على الطبيعه والهدف حددوه انشاء اداره يهوديه في العريش تكوين مجالس بلديه يهودية في أنحاء سيناء لاستغلال الأراضي وتنظيم توطين اليهود وغير ذلك من مسائل اللجنة اللجنة السومانية غادرت القاهرة في أول سنة 1903 وعدت في آخر مارس أعد ثلاث أشهر في سيناء وانتهت قامت بدراسة مسح سيناء مسحا كاملا مسحا جغرافيا اقتصاديا مسح ثلاثة اشهر وخلصت اللجنة المكونة من ثمانية افراد بناء على طلب اليهود الى ان سيناء تصلح لاستيطان اليهود واوصت اللجنة بان تكون العريش هي المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع على أسس علمية وتخطيط مسبق يوضع بعناية أنا بجرى التفصيل عشان نتعلم كيف نستفيد بسيناء ونوطن فيها أبناء هذه الأمة ونحشد فيها الخبراء والزراعيين نستفيد منها اقتصاديا. ونحميها أيضا عسكريا من أي عدوان قد تتعرض له لأنها في بؤرة اهتمام الصليبيين واليهود حتى الآن حفظ الله سيناء وأهلها وأهل مصر والعالم العربي والإسلامي من كيد اليهود والصليبيين فالمشروع المقترح قالوا أن سيناء تصلح لاستيطان اليهود أوصد لأن تكون العرش هي المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع على أسس علمية وتخطيط مسبق يوضع بعناية باستخدام خبراء زراعة ومهندسين ومن إليهم من الفنيين لتمهيد الطرق ومد الخطوط الحديدية وإنشاء المواني وتقسيم الأراضي واستصلاحها وزرع السكان اليهود فيها. إحنا بقى المفروض نحش فيها ونزرع فيها المواطنين المصريين واشترأت سنلال ابن الشرطاني. الشرط اللجنة المشكلة وخمت بمجح سيناء اشترط الشرطين الشرط الأول أن الدولة اليهودية التي تقوم على أرض سيناء يجب أن تكون تحت حكم مصر ولكن تكون تحت حكم بريطانيا يعني قب... تريد أن تكون هي تحت إدارة أو تحت حكم قوات الاحتلال البريطاني كانوا يتصورون أن مصر ستبقى تحت الاحتلال البريطاني ولكن الله قدر ورحل الاحتلال البريطاني وفشل طبعا المشروع المشاهد الشيء آخر اللي اقترحته اللجنة السومانية بعد هذا, بعد هذا ما تقالت والأمر يستلزم جلب مياه النيل إلى سيناء. ذهب مهندسين إلى سيناء عشان الزراعة. الدكتور محمد عوض محمد علي ها يحد يعني يعلق على هذا الحدث على مشروعات اللجنة إن حكومة مصر اللي كانت تحت طبعا تحت الحماية الإنجليزية أو تحت الاحتلال البريطاني لم تكن تملك من أمر نفسها شيئا تأمر بأوامر الاحتلال هذا بس حدا شكلي حوت مع حكومة مصرية تحت الاحتلال البريطاني. يعني الدكتور محمد عوض ينعي على حكومة مصر أن وصل بها التساهل إلى السماح لبعثة صهيونية أن ترتاد شبه جزيرة سيناء وأن تبحث وتنقب في العريش وطبعا يعني الرجل بيعطالد هو يكتب هذا التاريخ بيقول يجعيب كبير أو أن الحكومة المصرية تسبح بلجنة صهيونية تقوم بمسح شبه جزيرة سيناء كان يرى إنه العدو يقوم بمسح شبه الجزيرة السيناء وينقف فيها ووو ويبحث ما يمكنه من إقامة كيان على أرض يعتبر داعي بعيد كبير أو إنه في ظل الحكومة المصرية رغم أنها تحت الاحتلال ولا تملك من أمر نفسها شيئاً ولم يكن لي طبعاً دكتور محمد عوض يدرك إن الحكومة المصرية في ذلك الوقت لم تكن تستطيع أن تعترض لأن تحت صدرة الاحتلال البريطاني ويعني وال وال يعني حينما تفرض عليها بتأخذ شكل, شكل النصائح يعني صدفة الاحتلال يعني تنصح الحكومة ال المصرية أن تستجيب لهذا الطرف يعني ولم يكن اليوم تتغير وزارة ويجيبوا يعني وزارة جديدة أنا بقول له زين المهم ال ال, ال... ال... ال... إذا رأي انتهى الأجنان يوم ممكن إقامة الكيان اليهودي على الأرض الفلسطينية، من الذي يعترض؟ الذي يعترض على هذا الأمر هو اللورد كرومر، اللي هو بيسموه المندوب البريطاني، مندوب قوات الاحتلال في مصر، اللي بيسموه حينا المندوب السامي البريطاني، هو الذي اعترض على المشروع اليهودي، اللي هو إقامة الكيان اليهودي على الأرض الفلسطينية. قال أن زراعة سنا تستلزم تحويل مقادير هائلة من المياه إلى سنا، وإنه إذا يؤدي يؤثر على الزراعة المصرية، لأن الزراعة المصرية في وادي النيل تحتاج إلى هذه المياه. الصحراء الشرقية والربيع. فكرامر كرامر يرى لا داعي إنه إنه تحويل مياه النيل إلى سنا. هيؤثر على زراعه الصحراء الشرقيه والغربيه وتعمير الصحراء المصريه وده ممكن يعمل قلق للانجليز على ارض مصر لذلك كرومر صرف النظر عن هذا المشروع وراح على الرف في ظل الله يعني يعني اذا المهم الشاهد انه ان هذا الكيان الصهيوني دايما يعني كانت سيناء في بؤره اهتمامه زي ما كانت فلسطين في بؤرة ائتمامه وكان يسمى مصر أو في سيناء فلسطين المصرية زي ما يسمي فلسطين أرض الشام المهم بالإضافة طبعا اللي خلى حكومة البريطانية تتراجع عن هذا المشروع إن الرأي العام في مصر كان يقضن رغم إن كان في احتلال أجنبي لكن شعب مصر بدأ يروج إن هذا غير ممكن ومستحيل ولا يمكن شعب مصر أن يسمح بوجود كيان يهودي على أرض فلسطين. كما أن السلطان عبد الحميد الثاني كلف في موقع السلطة اللي هو آخر الصليبيين العثمانيين يعني أرسل رسالة إلى حدك مصر ولا لا, لا لا يجب مطلقا أن أن يتحقق هذا المشروع على على أرض مصر. طبعا ال أصيب هيرتزل بخيبة أمل لكن لم يتوقف سعي اليهود في في دائرة أخرى لتحقيق مبتغاهم وإقامة كيان يهودي على أرض فلسطين الصفحة الثانية اللي أعرض لها اللي هي مؤتمر بالبس وسوسرا 1897 اللي هو المؤتمر الصهيوني الدولي في هذا المؤتمر الذي انعقد في سويسرا اتخذ اليهود قرارا بإقامة كيان يهودي على أرض فلسطين كم سنة زي ما قلت 300 سنة هم يسعون منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي وهم يسعون 1897 كان المؤتمر الصهيوني على أرض بازل بسويسرا و اتخذ قرار لابد من إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين يضمنها ما يسمى بالقانون العام هم عارفين أن الكيان غير شرعي عاوزين يجعلوا لأنفسهم شرعي، فكانت طلباتهم إلى من؟ إلى دول أوروبا يقولون ما احنا عاوزين كيان سياسي عسكري اقتصادي على أرض فلسطين يضمنه القانون العام القانون العام اللي وضعته أوروبا في ذلك الوقت كانون جائر وكانون وش... غريب اللي هو إيه؟ الملك المباح يمكن اي دوله من الدول الغربيه الدول بيسموها الاستعماريه الدول الاستغرابيه يجي يحتل جزء من افريقيا ويضع يده عليها او يحتل جزء من القارتين الجديدتين اللي متسمى الافريقتين ويضع يده عليها تحت ما يسمى بالاكتشافات الجغرافيه ويحط العلم بتاعه وتصبح دي ملكا له يسموه الملك المباح وأيضا النظرية التانية اللي هي الدول الكبرى لها الحق في اتهام الدول الصغرى ده قوانين ما تقنين الظلم تقنين الجريمة وافتحت باسم هذا القانون احتلت مصر ساعة 1882 واحتلت الفرنسيون تونس والجزائر والمغرب واحتلت الاوروبيون ما تسمى بالقارتين واحتملوا ايرلندا والاستراليا باسم هذا القانون تم احتلال افريقيا الهولنديون خرجوا والفرنسيون واحتلوا شبه القاره الهندية واحتلوا الفلبين جنوب شرق اسيا حجم شرسه يضبط حركه الغرب قانونان مش قوانين دي, دي قوانين البلطجه قوانين الـ الـ الـ الاغتيال الاوطان والسرقات واستنزاف صروات البشريه الملك المباح والدول الكبرى لها الحق في التهام الدول الصغرى ف اليهود طلبوا من أوروبا يعني تمكينهم من إنشاء وطن يهودي على أرض فلسطين يضمنوا ما يسمى بالقانون العام يعني سأقول كراحت يضمنوا أوروبا والكان اليهود الآن على أرض فلسطين من اللي بضمنه من اللي بيدعمه الدور الأوربية والمظاهر الحاشدة التي شاهدناها في الأيام الماضية. ان المغتصبون المجرمون الذين يعني اغتصبوا وطنا بعد اباده وتشديد جزء من اهله يحتفلون بجريمتهم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه لا يرون حرجا بانهم مكنوا الكيان اليهودي من اباده وتشريد شعب بكمله ويحاصرون من تبقى منهم للاجازه عليهم لا مكنهم الله من ذلك لا يرون خجلا تحت سمع بصر شيء يعني صحيح لم تستحي فصل نعم ما شئت وطن يحتل ويغتصب والقتل يقفون والمغتصبون يقفون يعلون على سمع أنهم يدعمون الكيان الغاصب الذي لا يابه للدماء ولا الأعراض وتحت في نفس المفاجهة صمت غريب صمت مطبق من العالم العربي والإسلامي اللي ربنا حمله مسؤولية نصرة هذا الوطن وتحريره ممن غلب عليه والتصدي للمشروع اليهودي الغربي الذي تحقق على على أرض فلسطين فطبعا الغرب أخذ كان يبدو لنصهيونة نفوس سياسي واقتصادي في العالم الغربي لذلك سارعت أوروبا بعقد مؤتمر في لندن اسمه مؤتمر كامبل بانيرمان. مؤتمر كامبل بانيرمان يعني كان يضم مجموعة من الخبراء في الشؤون الاقتصاد والشؤون السياسية والشؤون العسكرية والشؤون التعليمية من فرنسا وإنجلترا وأسبانيا والبرتغال ومعظم الدول الأوروبية حضرت المؤتمر ده اللي كان بيل باني مارد ده كان رئيس وزراء بريطاني ودرست المقترح الصهيوني أو المقترح اليهودي لإنشاء المؤتمر السنوني الصنون 1907 كان فيه ممثلون عن بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا. كان في لندن على مستوى أساتذة الجامعات والخبراء في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحربية واستغل اليهود ذلك المؤتمر وتسلط على مسيره جلساته ووجهوه لتصدر قرارات متفقة مع الأمان اليهودي. ال اولى الجلسات يعني تكلم فيها رئيس وزراء بريطانيا قال ما يأتي قال ان الامبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى ثم تستقر الى حد ما ثم تنحل رويدا ثم تزول يتكلم عن دول الغرب فهل لديكم يسال ابناء اوروبا هل لديكم أسباب أو وسائل يمكن أن تحول دون سقوط أو انهيار ممكن تحول دون سقوط أو انهيار الغرب أو تؤخر مصير الاستعمال الاستعمار الغربي الأوروبي وقد بلغ الآن الذروه وقد أصبحت أوروبا قارة قديمة قد استنفذت مواردها وشاخت معالمها بينما العالم الآخر يقصد العالم الإسلامي في شبابه يتطلع إلى مزيد من العلم والرفاهية هذه مهمتكم أيها السادة وعلى نجاحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا يقولوا ما احنا ما عندناش موارد احنا كاننا دلوقتي احوالنا الاقتضية شاخت نضب معين الثروات لكن على الجانب الآخر يوجد لسه قارات بأكملها العالم الإسلامي يعني مليء بالثروات عنده إمكانيات ضخمة وهل في الإمكان نحن نقدر نستفيد من هذه الإمكانيات ونمنع سقوط الامبراطوريات الغربية وجاءت قرارات المؤتمر متفقة تماما مع كانت تحلم به الصهيونية العالمية اللي هو إيه أهم قرار اللي هو إقامة الكيان اليهودي على أرض فلسطين التقرير على النحو التالي قرر المؤتمر الأوروبي مؤتمر كان بيلبانه مرد أهمية السيطرة على البحر المتوسط ده الآن اسم المشروع الأورو متوسطي مشروع الشرق الوسط الجديد. طبعا أهمية السيطرة على البحر الأورو متوسط شريان المواصلات بين الشرق والغرب طبعاً اللي بيسيطر عليه الغرب وحلف الناتو والأساطيل الغربية كلها على كل حد ثانياً استبعاد أي خطر على الاستعمار في أي من المستعمرات على منطقة البحر الأبيل المتوسط يقصد العالم العربي التي يكمن فيها الخطر على الاستعمار ليه؟ لأنها مهد الحضارات أمه ما تحبش حد يستغذل لها عندها عزة عندها كرامة فبيقول الشعب ده اه اه اه اه الناس الخطر على أوروبا من الناس اللي عندهم عزة وكرامة ما يسمحوش حد يحتلهم حد يستعمرهم حد يستندس سرواتهم قال ان الخطر على الاستعمار لانها مهد الحضارات ويسكنها شعب له كل مقومات الوحدة يوفي شوف من عدوه ل 1906 مؤتمر كان بالمان 1907 مؤتمر كان دامنور بيقول إن, ان هذا الشعب له كل مقومات الوحدة عند وحده اللغه وحده التاريخ وحده المعتقد وحده المصير وحده الامل والتطلعات واحد شعب له كل مقومات الوحدة فاذا تجمعت هذه المقومات مع نزعه هذا الشعب يقصد العربي المسلم للتحرر فسيكون في ذلك الضربه القاضيه على الاستعمار هم درسوا التاريخ بداية ببعثة محمد حينما تحررت الأمة ومرورا بعهد الخلفاء الراشدين ومرورا ببني أمية وبني العباس والزنكي والأيوبين والعثمانيين الشعب ذه وتعرض لعدوانات متكررة حروب صليبية على مدار 200 سنة. أعقبها الغزو البرتغالي الأسباني سبقها سبعمائة سنة احتلال بيزنطي لكن لما ربنا أكرمهم بالإسلام واستشعر هذا الشعب العزة الإسلامية وأن ربنا خلقهم أحرارا وأنهم خرجوا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القاهر من ذيك الدنيا لساعة الآخرة كانت حركة التحرير وانكسرت شوكة الروم البيزنطيين وانكسرت الحروب الصليبية الغرب هذا التاريخ في ذهنه فلذلك قالوا هذا الشعب اللي على شواته البحران المتوسط هو الذي يشكل خطرة على العالم الغربي لأنه عنده نزعة للتحرر وإن الشعب ده إذا قدر قوية له قيادة وقوية له وحدة حقيقية لن تستطيع أوروبا أو العالم الغربي أن يستفيد بصروات العالم العربي والإسلام لانه دي دي الحت اللي استشعروها في خلال التقسيم ولذلك فعلى الدول الاستعماريه ذات المصلحه المشتركه ان تبقي هذه المنطقه اللي هو العالم العربي ويحص تجزئتها ان تظل متاخره في مجال البحث العلمي تزداد تفككا وتكرس الجهل على ارضها تحرم نازله لها من العلم وكمان تكرس الت التجزئة يبدأ ال ال يبهميت السيطرة على البحر الأبيض المتوسط، لمرة اثنين أهميت تجزئة المنطقة العربية والحيلولة بين توحدها لأن قوة الأمة في في وحدتها أن تبقى على قلب رجل واحد هكذا كانت عبر التاريخ كله هذا الذي يجعز الغرب ولذلك يكرسون التجزئة الآن يكرسون التجزئة رغم إن إحنا أمة واحدة ربنا جمال ربناك لتكونوا شهداء على الناس من هذه أمتكم أمتها الحيدة وأنا ربكم فعبدون يبقى إذا مخطط تنزيق الأمة وهنجي بعد كده نشوف سايكس بيكو ازدادت التجزئ وهو يحرص الآن على عدم اجتماع شمل الأمة على قلب رجل واحد وده السبب تأخر هذا يعني المخطط العدو أبان عنه ونفذه اللقطة الثالثة التي ذكرتها مقررات كامب بانيرمان لمو... لمواجهة هذا الخطر يجب فصل الجزء الأفريقي عن الجزء الاسيوي تكريس التقسيم فصل أسيا عن من هذه المنطقة وذلك بإقامة حاجز بشري قوي وغريب في منطقة الجسر البري الذي يربط اسيا وأفريقيا على مقربه من قناة السويس لتكون قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة، وهذا الكيان هو الذي تحتله يحتله اليهود الآن على أرض فلسطين وإلى الأذان. شاهدين مره اخرى حول صفحات من التاريخ نعرض فيه الجهود المتواصله التي بذلها اليهود بالتعاون مع الدول الغربيه لاقامه الكيان اليهودي على ارض فلسطين وذكرنا جانبا من قرارات ما يسمى بمؤتمر كامب ديرمن التي اتخذ فيها قرار غرس الكيان اليهودي على أرض فلسطين نخلص من هذا العرض السريع لقرارات مؤتمر كامب البنيرمان الى جملة نتائج الشيء الاول ان اوروبا تدرك ان احنا مهد الحضارات واننا نملك كل مقومات الوحده بشهاده الاعداء وإن لو قيض لنا قياده سياسيه دينيه اقتصاديه عسكريه واعيه لن تستطيع اوروبا ان تغتصب ثروات وتحتل بلاد المسلمين الدرس الثاني ان الازمات السياسيه والاقتصاديه والعسكريه والتعليميه والثقافيه التي يمعاني منها العالم العربي والاسلامي هي نتيجه ما يسمى بالغزو الفكرية والغزو الاقتصادي والغزو العسكري الغربي لكن لا يعني ذلك انهم المسؤولون بالدرجه الاولى لا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم العدو الباطل لا يغلب لقوه فيه ولكن يغلب لضعف جند الحق الشيء الثالث ان اوروبا روسيا امريكا دول الغرب هي التي غرست هذا الكيان اليهودي في جسد الأمة المسلمة على أرض فلسطين حتى تتمكن من خلاله السيطرة على العالم العربي والإسلامي بعد تمزيقه وتفتيت وحدته مرة أخرى يعني الدول الغربية هي التي غرست هذا الكيان ونشو من بعد لما نعرض للسلسل التاريخي بلاية بالاحتلال الإنجليزي فلسطين حتى الآن دول أرضية متكاتفة هي التي هيأت فلسطين إبادة لش... وتشريلا لشعبها واغتصابا لأرضها وتهويدها كل دول أوروبا الغربية بلا استثناء تكاتفت ل... ل... لتمكين اليهود من أنضي فلسطين ومدادها بالقوة العسكرية والقوة المادية والقوة الاقتصادية يبقى دي المسألة الآزمتري ثمان هو المجرم الحقيقي الذي أباد وشرد وما زال يحاصر الشعب الفلسطيني طيب الشيء درس الذي ندركه ايضا انه رغبتنا في التحرر وعوده الخلافه وحدة العالم الاسلامي تزعج اوروبا رغم ان لم نسئ لا احد ما اقتحمنا وطنا لا ما قتلنا ما اغتصبنا والتاريخ ما انتهكنا حرمه للكنيسه لك... حقوق الانسان محترمه حقوق المواطنه لاهل الكتاب كامله لكن رغم هذا وحدتنا وهي سر قوتنا تزعج العالم الغربي ولذلك هو حريص على تفكك هذه الامه العدو ما كان لينجح في تحقيق هذا لولا استجابة قطاع من أبناء هذه الأمة لدعوته مشغلين في التفتيت والتبكيك بين أبناء هذه الأمة. العدو علشان يحقق هذا اضطر إنه هو يعمل تغييرات في المناهج التعليمية والسياسات الاقتصادية في بلاد العالم العربي والإسلامي. حتى ظل العالم العربي والإسلامي جاهلا متاخرا وحتى يحتاج يمد يده ليحوز رغيف الخبز ده, ده شيء مفروض على أمتنا لكن مرة أخرى أقول لو كانت الأمة في عافية من دينها وتملك مقومات القوه الحقيقية عندها رغبة في التحرر والتخلص من هذا هذه السيطرة وكانش حاجة أتحكم فيها على هذا النحو الذي نراه في عالمنا المعاصر المرحلة دي اللي هي صدرت فيها قرارات كان بالبنيرمان كان في شخصية على جانب كبير من الأهمية اللي هي آخر خليفة من خلفاء الدولة العثمانية كان يقاتل على جميع الجبهات للحفاظ على الكيان السياسي وحماية فلسطين وحماية العالم العربي والإسلامي من الوقوع في قبضة الاحتلال الأجنبي. اللي هو السلطان عبد الحميد الثاني وقبل أن نعرض للجنود التي أدت في النهاية إلى الإطاحة به عبر انقلاب عسكري بعد كده جاء حكم العسكر وبهذا تعتبر نقول أنه 1999 اللي هو تاريخ الإطاحة بالسلطان عبد الحميد سقطت الخلافة العثماني وإن كان طبعا الإعلان سقوطها كان 1924 لكن سقوط الفعلي 1909 هل أقول شيخ صيد عبد الحميد هتكلم بإجاز قبل أن نأتي إلى ختام لقائنا السلطان عبد الحميد الثاني توفلت هو ابن السلطان عبد المجيد الأول تولى أمر السلطانة العطمانية 1876 ل1909 عشان نشوف كيف تربى هذا الحاكم المسلم ومدى التقدم العلمي الذي كانت عليه الدولة العثمانية في عهده عشان يقول الدولة كانت متخلفة وفرض التخلف على العالم العربي والإسلام طفيت والدته في الحادي عشر من عمره فقامت زوجة وأبيه على أمره واحسنت تربيته وتلقى تعليمه في القصر السلطاني على أيدي نخبة ممتازة من العلماء غرسوا فيه حرصه على الصلاة في أوقاتها كان عفيفا لا يشرب الخمر ودرس التاريخ والعلوم الاساسيه واتقن اللغة الفارسية والعربية وتدرب على الرماية وكان حريصا على الرياضة البدنية وكان له اهتمام بالسياسة الدولية ومنع تدخل النساء القصر في السياسة او شؤون الدولة منعا ذاتا وتيحة للسلطانة عبد الحميد أن يدخل يزور مصر مع عمه السلطان عبد العزيز وعاين الأخطار المحدقة بالعالم الإسلامي وبمصر نتيجة إصراف وتبدير واستدانة حكومة مصر من البنوك كان أيامها الخديو إسماعيل اللي هو كان فتح باب الديون وبعده الخديو توفيق اللي أدت إلى الاحتلال البريطاني أدرك السلطان عبد الحميد الخطر المحدق بمصر نتيجة قيام الخديو بالاستدانة من البنوك الأجنبية التي أدت في, في مراقب وزارة الوزيران واحد إنجليز وواحد فرنسي داخل الحكومة المصرية علشان يراقب المصرفات يعني أدرك الخطر أن مصر في خطر في ذلك الوقت الشيء الثاني قتحت له السفر إلى أوروبا مع عبد السلطان عبد العزيز فلاحظه كانت له زيارة هناك فالتقى شاهد التقى بنابليون الثالث في فرنسا والملكة فيكتوريا في إنجلترا وليوبولد الثاني ملك بلجيكا جوزي وفرانسوال جوزيف في النمسا وغليوم الأول في ألمانيا وقوم المجتمع الأوروبي كان عنده نظر كان شاب صغير قال كده ان الدولة فرنسا دولة له وانجلترا دولة ثروة وزراعة وصناعة أما ألمانيا فيها دولة نظام وعسكريه وإدارة لذلك اسند إلى الجيش الألماني إعادة تدريب وتنظيم القوات المسلحة في الدولة كان عنده في نصف مليون جندي تحت السلاح علشان مواجهة الأخطار الرجل دا كان حريص يعني الصلاح وتقوى وعلم وعلم مش بس العلوم الشرعية العلوم العسكرية وعلم فلذلك هذا الرجل كان حريصا اشترى غواصتين وكان سلاح الغواصات لسه جديدا لكن أدخلهم في إسطنبول مش لازل كده وأدخل التلغراف في بلاده من ماله الخاص عمل مدرسة في القصر السلطاني ومد أعمدة التلغراف على التليغراف على التليغراف الجفهة للعالم الإسلامي وأيضا أنشأ المدارس الحديثة وأدخل فيها العلوم العصرية وأدخل أيضا أول سيارة أو أول دراجة إلى بلاده واخذ بن يسق لكنه وقف بحزم في مواجهة الفكر الغربي هل إحنا نأخذ التقنية على الغرب لكن لا نأخذ سلوكياته ولا نأخذ حياته الاجتماعية ولا نأخذ نمته في في في في في في, في التعامل بالردة يعني إذا الغرنا أخذ من الغربي يعني ما, ما ما ما يحتاجه لكن في فرق نأخذ التقنية من العالم الغربي والتقدم العلمي في مجال التسليح في مجال الزراعة في مجال الصناعة لكن على الجانب الآخر رفض أن يأخذ الناضي السلوك والحياة الاجتماعية لذلك بنى دولة قوية هذا الرجل عشان نختم في هذه العجالة هذا الرجل كان حريصا على الوقوف في وجه المشروع الصهيوني رغم أنهم معرض لي أموان طائلة وقال لا فلسطين هذه أرض أباء اللي لرووها بدمائهم لا أفرط في حبة رمل واحدة من فلسطين ده كان موقف السلطان عبد الحميد الثاني لذلك الصهيونية العالمية والصليبية العالمية رأوا لابد من الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني وقد كان وكان الانقلاب العسكري على إدعاء لكن سبق هذا استدراج الدولة العثمانية إلى الحرب العالمية الأولى وقد أدى ذلك إلى تفتيت وحدة الأمة ودي كانت بداية النكبة لأن بسقوط الخلافة بدأ عهد جديد بحكم الأتراك حكم الاتحاد والترقي الذي في ظله ضاعت فلسطين ولكن ليس إلى الأبد كل يوم هو في شأن سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين بقية كلمة أخيرة نحن نطالب العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي ان نفك الحصار المفروض على إخواننا في فلسطين هذه جريمة وإذا كان العالم الغربي يدعم المشروع الصهيوني على أرض فلسطين فواجب العالم الإسلامي أن يدعم إخوانه على أرض فلسطين لتحرير فلسطين ودعم شعب فلسطين وحمايته من العد مما يتعرض له كما فعل محمد وصحبه وكما فعل الخلفاء الراشدون وكما فعل بنو أمي وبن العباس وكما فعل بن العثمان وإن لم نفعل يقول رب العالمين وإن تولوا. يستبدل قوما غيركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته